كتاب الله خير آثقين بقول أن تشيعة ثمين ويبرق فينا آل أمين مبينا ويبعث في الحنايا والليالي تأجج شوقنا طر مكينا tabullah ya atnar ma sharibna wa an qama ونمحل منه طهرا مصبحينا كتاب الله يربي كل خير ويقمع كل ما كان مشينا <متدأ> كتاب الله يا قوم ضياء ف هيا نقتفي به كتاب الله يا قوم ضياء ف هيا نقتفي به محينا كتاب الله يا قوم ضياء ف هيا نقتفي به الراعي الاعلامي لهذا العمل نوقع النشر الالكتروني www.nsher.com